فماذا أنتم فاعلوا؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبتة لأرباك؟ هذا الذي استطعتم عليه؟ لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا؟ فماذا بعد هذا؟ وماذا ننتظر؟ هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام؟ أما قال الله عن محمد ومن معه؟ أشداء على الكبار عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت والله لا خير فينا إن مغرت هذه القضية بسلام وانبرد الأيام بيننا يا عباد الصالح يسمع البغين أن رمى الممات جلجلد جلجلد جل عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت وانبرت تسمع البغينا أنرى بالنهاد قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاد قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاد يوم عالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين لمضيوو الشيء الارجل والن ما يقيل زمجري زمجري زمجري اي الاساد قد حق الجناد واسال واسال واسال واسال غير نمحق الكفار والحثوم منيه الاضراء Fanaiah, al-ghayyath, fadzlil jannah, tidak takhshul manud. Fanaiah, al-ghayyath, fadzlil jannah, tidak takhshul manud. Nafnu, nafnu, nafnu, nafnu, nafnu, nafnu, nafnu, nafnu, nafnu, أصنع الأمجاد والوغاء ساحة الأسى أصنع الأمجاد والوغاء ساحة الأسى نبلي بالأعدى عزمنا بالله مشدود الوثاق نبلي بالأعدى عزمنا بالله مشدود الوثاق Nasuna, nasuna, nasuna, nasuna. And ya Luhu al-Nasr, illa bil-Nizat. Abdum, gusbat al-ashbal, wacnagum, gizat al-abbal. Abdum, gusbat al-ashbal, wacnagum, gizat al-abbal. Ayyeh Abdum, dahat لا تهاون عزو في في وجه الكرى هيا همة المسلمين من ينتصر لرسول الله من ينتصر لرسول الله أين السواعد أين الأفضال الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله والقتال دونه والذب عن مكانته أيهم لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطرار